وهو صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وعجمعين ضعف قال رحمه الله تعالى أن يهجر لنا في لي السادس كالحال يكون المصلي كتكلي إن يحيي مسلما مسلما يحيي صمع طيب صر إلى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 aagii galaynu sunbulu suu'i iyo mid ka mid ah sadexda dhinaca ee wakhii ugu dambeeyay ee qasr. Godba farsamada uu suu'i daano dadna oo xad iyo wada badbaadin diin ahaan iyo welinno badan ذاكية مرتفئة بي ألغا سيكون بحيث سنوار إن المصرية قفة سكرية وشربية من شروط الطابع كفضواضي أن يكون وإنه عاطلة من العقل وإنه فالمجنون من وارم يوست المحر السرية الذي يكاثر ألا كافر واللوين اه أي. اي ان يكون وانية عاغلة من عاغلة وانية فالمجلونك ومجلونك والصبي يمنك السبيق الذي كاصورا يميز وحفاكا للصوحي والسبيل ما يستطيعني يا اللي كأصر لم يميز أن وحبك للصوحين لا صلاة عليهما ولا صلاة له ولا ولا تصح من الوقت وانا عيسى عيسى لانت وعلم يستطيعني أن وحبك للصوحين ايه مميز يا ناحين لولا وحب العمل له ملك وانا شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة والسلام صارينا ورصي القرن عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن السوي عن عن حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن السوي حتى يفيق فضح ضفرتكم يا ربي كو قفره الذهل وصوت سيء يا تو ضمانته عند كويه حيفان بينه وان فرد وان فرد اول هذول أروث واعلم منفورة واحنا كمان نجدا وقراء كل هذا اللي اللي هو حوى عقل منا وعقل وزوجيتة وشوية وشيلناه واحنا بعده سرعة حمل جناز بل بالله راح ما بده سرعان ما بوري سووا اللي هو دهين بس وحاس موجودان ماء قاس من بعد حاس و بعد قاس و بعد بالله بالله لا خلاص این فوتباله گاز فوتباله توی این صد برو دیشو تو اون بوی چفتن من ولی صاحبم والله انا اورا مستنسه يا صاح يكون ولكن ما يستطيع هو حتى لصوئي كره انا قايم جارنا اللي أصحاب الصفة البواضئ يكون ولي العاذل من عقل وليا سلم من قفوا مجنون كيو سدي سدي الذي كان صنم يوجز او حصل صنعنا صراط عليه و صلاة بشهود ماء ولا تصلح حين هما كمان صحيحته اثام وان تكون المرأة البواضئ نقيه مما ذلكام الحيضين ديج حيض والنقاص نقاص فالهايذ وواض حيضها والنقاص وورا نقاصه قدعي لا تصح صلاة من صلاه ما صحيح ولا قضاء عليهما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 اه ويدنبا ها ويدنبا تعمرك ويدنبا تعمرك goal hay bakhayyo nisaatu nisaati walam ya'ud walam ya'ud rasana qalin fa in والجمع وحواجمي قضاء ذلك الفرد واجبك يا رسو غليصم وإن كان عدي في وقت العصر حين العصر قد أخبره عشاء عشاء ولو بقي مكان من حديث يدقي قبر ما شي قدر في أسواء قاري الله أكبر والجمع وحواجمي قباؤ ذلك الفرد واجبك يا رسو غليصم يولديك قبل كورهي وهو الظهر وظهرك أو المغرب يا مغربك أو ذا مرة واحدة ونقول يا سيريا حلا في معنى وحويه حبي جواب صبي السديرة جواب وإن النتيجة حين جايس النفاس كان من الله لا ولد حبي جواب حاضرته أما النفاس وفضاء لا ولد الله ولا قضاء عليهما صلاة وانت سما ينتحيسو مسو هل لي ليسو من قل لينيسو باي او كان مره وحاي ولا بس حبوخ تين وارو غل وقت الصلاة صلاة وقتي من الصلاة ما قاعدت مرايتك قاعدت ما إباغتها لأيه بكي ولا صلاة ينجلي صلاة ما أعطي إسراء قال ليسيئا وإيه بخده واجبه ولماذا في وحليهين صلاة وقت أن إيه سكن كنه يهبع تسيرا طايرا صدقت ما دامع وقت يو قلبني طاهرة لأصلاة يكون عددتي إذا صلاة يكون عددتي سالك اللي حوي أنا أتوقع الله يسوع. فهمتني سلمتني فهمتني. ما. وا. هه. جوابها يدلا. هي جوابها لفاصو كتب الله وراص وح صلاة أنا هذا صحيح. بس أصلاً مين ما أفهم. حبي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 فهذا القرصي قليلا فهذا واحد ميلي عزيادين قليل كمينا نوصله بحراء دي, دي مسألة وطر مسألة الليلات ولو الصلاة وقت وصلت لي صلاة دا قمينا عزيز واحد ميليات مسألة بيجي حاجه كارب وقت في الصلاة الليلات والله ينوك لقائمة لانه يمكن ان يكون هناك مساعده في الظهر والمغرب والمغرب والمغرب المغرب والمغرب والمغرب والمغرب الصبح والمغرب صلاة والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب صلاة والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب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 صلاة إنسان من الصلاة على سورة قتوى وادي محكور لصلاة عصف ضر جنة قتوى وادي صلا نضرب في مكابي وحدنا عشان مكابي عشاء محكور من جا ولد وارثه من جا ضر جا عشاء لكن ما لازم انكر الصوحة عشاء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 فراضي وحقي والطيب السكن كان لهالبي انا صحرا ثلاثه ونص طالعه واهو خاب وماتون وداخله و حرام هو ده هو وعايز ايه فراضه دي دي حاجه ثانيه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 حديه كعب أو صراط المغرل لا يلامك أنت على نفس، محاصر المغرل صدق عواشه إنه أكله بطيحه، محاصر محاصر كيوح إيه إشيء صار، إشيء يحضو كعب أو محاصر إيش صار؟ ولا بد ليه أنت ملك إشهد أنت على نفس، في عصر كي هدوه كهاز بأنه دور كينا مادان وكذبعين كريوات كينا تنو تنو تنو تنو كنت عدد شوطة مائسة طب وهم بأطلاء حتى الكتبانيك سلية خطوه لحيثينيك سلية عصر كمان تحسينيك انت انتي انت كبرا قاسم والله يحبينيك عصمينيك عاربوا قيريان بعوضة في كي طاوشين اياه لكن الله عمارتان كذكية بايت انقصت عنهر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 انت اللغوية رسول في الثاني الثامن جيدا ان تكون المرأة تجربة واني من مجيزكا اني الحياة نجيزة حياتي ونفاسي نفاس فالحاوب المرأة حاد عليك حاد علي الحاولي الحرفة أسن لا لها حرفة رسولة هي بكش في الله عبدالسلام بكش في مؤجر باكش في كتاعة أخرين شألوني سوى بعضه الله قمنا في الله وحس آل بطول جنسة قوية تبريد وغلاكين تبريد عمو المرقى سوان يركض برمينه وقبان باسلوه دينجلي هدوه ياسف حناس حناس ويحاول يا مي حمر حمر ما يرسوه على صاصله ويحاول يا يا، قول إثناء، يا شيخ أبو عوان، ما هو كمالي لا وعطني قول إثناء، آه، الناس سحر سحر إن شافته وخير من السحر إن شاء، أذا ما أنت سوما والرسالة غيابها، لأن برضه مشايل الرسالة كذا، oo laga yaabo inuu murkaasa awyaan una toos u isbaayeen waxa uu yahay muran weyn si aan u hadal waxyaaran hada yaan ma ambaweer mustamifayo inta uu damaanayo dad waxa uu yahay mid ka أنا لا أعلم. هذا عوياً أو كأصلام أو كشيء تمت على إلهي جيء من إسرائيل صح ولا روزن؟ هذا كله السلطان ديو حاوي المرول مايره. أنا النفاس وخذ على بيت الصلاة من الصلاة والمنسح الوقت وقت وادو جلوه هي طاهرتي من النبي عليها الحياة حيث نفسي ونفاس ونفاسه ودعة عن مضاء. انتو تذيك بما يسعوا الحواس على مقر الواجهات تلك الصلاة وجر عليها وإذا انقط عمر فوحاول ينقعد الحواسي يومي فاس ونفاسي ولم يحضوا نصالكم بعنا وقمات فإن كان في وقت الصبح وكاة وقت الصبح أزاوية كون أود له لدور في أزاوية لما أود المغرير المغرق أزاوية فد حاة صلاوية ولو بضي حركها ربا منه واخت يحجي سيقدر الناس يقدر في يفعه قاري الله أكبرك واجبه حوادير يقضاء ذلك الفرد واجبك سيقليس وإن كان هذا يبك في وقت العصر إنه العصر طويق سائنا ولو البقية منه واخت قدر قدر في يفعه ذلك الفرد واجي واجب على صواق اللي هي قبل وطوره وهو الظهر والمغرب يعني اوحونا هذي اخر قاية صحيح وكاذاي الظهر والي هي وحيكون او المغرب ما تقول اشاي ساعو قاية ده واحد اشاي خوري ما او المغرب ومغرب التاسي وتصوالان اي عسجدوا ان العبد جايه عن الصلاة المفروبة فالصلاة اللي واجبها لي التي الصلاة سيصليها وتكرية فرد وواجب فمن اعتقدها قصة عقيدية ثم تنصنوا عقيدية أو خرى قلبه قلبيسه كم مرية عن العقيدة لما العقيدة أو تشكك وكشكي في الفرنية في فرنية كده لم تصلح الصلاة والصلاة والصلاة والصلاة بمعنى وحاولي صلاة لا تكرسه وإلى الآن سيت الوادي بالنجولة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 صلاة أركان تميل الصلاة الصنعة عديه فما يعتقد على لكن فقط عظيم يفرض واجب عظيميا أو خلا قلبه عظيم ستمرية العظيمة إلا ما او في أو تشكك تشك في فرضية واجب كذا او يعتقد عظيم الصلاة الصنعة عظيميا او من صنار الصلاة تميل أرض واجب عظيميا صح صلاة الصلاة الثالثة شد ركاب وائل هذا اضيشنه لفصل صلاه و سنيه ولا ركوع للسجود في سنه وكذي ركوع و بدل ان يسين و سنيه امره هو الا سجود دايم تكون سنه فاي اما تاخير صلاه او ساكن على ما انت لكن حباب اضي دي اركان الصلاه واحد كمي واجب و اركانها غير مهمه لا هذا هو مسجد وقت ممكن ان يكون هذا هو مسجد وقت ممكن ان يكون هذا هو واجب وقت ممكن ان يكون هذا هو ممكن ان يكون هذا هو ممكن ان يكون هذا هو ممكن ان يكون هذا هو ممكن ان يكون هذا هو ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون فصح أ ما حكتشف كده موازبة أركان ف فر أرك أركان فالموازبة وهو حاول أن أصل كم سواء صنعة أركانه شكله هذا هذا فأثر أ ما راح يحدث شيء صنعة صلابة كم إذا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 لكن بعد شيئاً له حباظط وحيرة لا يسحباض لا يسري كسران يوال يسري كسران ورباطة راس راضة وانسحابينة حباظط كسوة عيرة مسياز بالحد بلاضة وانسحابينة فاضة وحيرة واصمة تحت وادي تميلين حبيو حوي الله على اللوزنا كوسيد رب إلهي ورباضة وحاق ميسك كذاي وحيرةهم حباظ وادي كأني صح بعض الحلواء فان زمان سيرنا بلا روتين يواجبوا كأجيسية كان ذلك اليحاني الثلاثة هو عيساني الثاني وعلى الصوت جريمان قد دائريت طويل جهاز طوال لكن جهاز طويل ما دائريت ثم وعلى الحربية يركبوها دي كاوة وي جيف إن عصيم ترامل غيابة إن عصيم ترامل غيابة وحاول أربعي وحاول حاول عصيم وقبطه من عصيم بها نصوبة لكن جميع تركائج جاكارين من الكائر في المحرقية بيتون ويوانس ويوانس الهداريسه دار الصغار دار الصغار مداريسه تسأى ومعنصوا علينا الصحة ويا ان لا يحتقدوا ان عقيلة سنة رجل من سيلة من ارخانة صلاة ارخانة الى ثمين الصنة طولة عقيلة سنة لكن قفوا عقيلة واجب او خلق قلب قلبه قلبه سخوري عن عقيلة سنة او تشكت وفشك انت الفضلية تفرية سيلة شئيا ارخان رخ طراط ما ايه ارخان فمشترية ايه تشكتين عنها او انتقدى الصنة طولة سمعكم صنّت صلاة صلاة صلّمتها سميده أبو فرض وجه أبي صح صلاة أنفعها. العادي عشر كقول الصناد إجتِناب الممتلات الصلاة الآتية. وحيرة الصلاة بريء ما إمام دانه طماير الصلاة. لا وحيرة على آتيه ما إمام دانه في جميع صلاة الصلاة ثمان صلاة يعليها. عشر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 ثم بيا تاسو جاري أبى جاري تاسو جاري دا. هذا كله أمر صلب. والعلم يأصل فيه صلاح الله بيا علم الحال بيا علم ماذا زائد وحيدا. علم الحال مكتوب له يعني صلاحية وحيد كل بعض قوانيسه. أحسن في سائره. صلاحه دا سكيني سيد. محيط مرتين محيط واسع ضايع هو اللي هو ينصحانه foo group ko soo jeediyay uun iguliyo uun soo gaaneeyay oo aan baanay waana kala darsil weeyaan kale kale hadduu ay dal iyo xiin iyo soo islaan daawleeyaan waana kala taariikhaha hawl حرام الله ثابت يلوانا لاحقان تذيع التقامح ثابت واحوال سكان ملي بسنة ربطة واحطانا اللهم اقضروا اي بيوه راقوا ربطة احنا هذا ثابت ضبطها بسوق دوكا وحن لا اي بيوه بقوك الى صلاحة الى شمح الدين دولة اكرام الجلل على مشراحة اسلامية وقالوا بيوه ثابت اللهم اقضروا طيب ثابت وحاوليه حدود المرغة صحوه يا مرضى الزور سنه كام احكام يمحاكوه هجين يمحاكوه هجين وانا لكن وجال في سير المحاكمه الجنيه المحاكمه الجنيه وانا سنت قانونيه لكن اديه ومحفظه تساوت لو مين ودمج وين داك سو جال فبر كده حاول يا ان ده حاجه كده حملت سي اول عددات تو رياض كده يجي بقى السفي فرديا دور هو لين وحوض هذا كون في الرهب الى حاجه يكون ترى لوضه بلاضه فجوه بينه بلاضه اياه فينا تكون بان يحاول في الله بيقول انكموا بوابه اي دي جوي حبيع الليلة مرغة صحيحة سمت فيه إني سيد بوليه فرصائد من الليلة وفقوتي يا رساني قنية نعم فإن أشهر لي أشهر لي جاري فقوتي من ذلك محاكة يا مركب مسئولياتها اللفانيبة وحق الله الله حيثنا يا ماري قبد الله الله إيه هادف كيلة إيه وإيه اللفاني بلاء بك الضرين بلاء بك الضرين مصير جلوا يستطيع يعانوا يعانوا يعانوا صعب يا عم ممكن نسير دي لو بطاقه في, في عمل فضل الله سبحانه و تعالى قدس عمر واما من قاموا الصلاه والصادقه والغضب فصادق في الزور الزور كه حول يا ولم يعمل بعينه المعدل ضمن وكل من يعمل بغير علم اعماله مردوده لا صقل عالم علم يوسف قوة الخليم هو صنع كآبوليك على عندها سوى العمال كذلك قمت الصور بدون علم الصحة والفرمة عالم كيف سوى والفجير لما أبضل المعيين وعنوش أسوى عليه تابرت يبع إلهي نبي صلى الله عليه وسلم بإلهي با وسوكي ذي فأعلم أنه لا إله من الله وحارع برساب والهطر إلهي المعي إله حق له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 يا، <تصفيق> آه، عشرة عشرة، وع الله نسي، وع مرقمان صلاة صلاة أركان تلميية، ذل ميرال الله، ذل منهج، وع مرقمان صلاة صلاة ذل ميرال الله، ذل منهج بجنس تلميية، وع الأول بالقلب قلب العين كلية، فيحبروه حاضر في قلبي قلب جسّة. فعل الصلاة الصلاة في أركان. صلاة لا تكره تفضل الصحب. اصلي أصلي وفضل الصحبين. فعل الصلاة وصل عبدي. ويعبروا أنوحة لا عبد ربي فرضي أصلي فرض الظهر. ويحضرو صاحبنا يفيه قلبنا فأعينها عين ثانية. ويعبروا أنوحة لا عبد أي ثانية. بالظهر لا لا عبد أو العصر عصر لا لا اول المغرب المغرب على العذراء اول عشاء عشاء العذراء فاذا حضرت في مركز هذه الثراه في الصبح لا تفضح بيد ظهري ولا الى قلبك قطبته ظهري يا عصر وحسن قلبك قطبته الله وغير غاتل من صور هالماثنان انهى الصلاة بحاجه ويجيده وخر إلي استحبارا مأموني حظوه مأموني حيئه بكثة ودخريه إنه مأموني وقلبه يكثث وقوني إن كانت جماعة جماعة عبدية كالكوامر هو أميرا هذا هو أدى اللغاوثا من يأصلي اليوم الأوراني لكن استدع كيان الضوناعه لأنه يفضعه متأخرين تشافيه في لطبدا أصلي اليوم الأوراني ماذا يفعلون هذا الامر لا يفعلون هذا الامر هو مستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل تعالى المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل sheekada waxa uu waqtiga qarniga dhulbaashka iyo roobiyo xumada waxa uu ilaahay dakhlo qarniga qablan iyo qadrun sanahay salaad iyo ad qallama ama wax kale adma amaan baarahay ama iwaan baarahay iyo wax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 وأن <تصفيق> في نفسه في ورثه يجعله حاله قال احرسيه بوثه قالوا لا الشد 22 معلومات ففرضت فلا رافق ولا فسوق ولا جدال الجدار الضمكه دفعا في برج كما زعمت فقدرت دعاوى ونشطت ترص عنكما ان ان جيلونا ايمان ويكهدم ونحن كلنا عليه انه قيل من جوز الكتاب ذات المعات في هذه خيار العلاق قلوا يا رحمه الله تعالى فهذه عشرة بداحين لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابي ولا عن أحد من متراعي, اللي متراعي, اللي متراعي, اللي متراعي. ولا عن أحد من الراعي مثل أربعة فيه وحنو يريد زمي الكبير الصمان أرضي ويكبير الصمان أعني أفضل أحد صلاتين إلا بضع المتاثرين تبارك وتعوني سادر كيف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 هاي يا و هاي يابا هاي سروبي يابا يابا سروبي يابا سروبي يابا سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي سروبي يا سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري سروري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 فيالسيجر فيالسيجر ونودي ونودي ونودي. تكبيرتالحرام. تكبيرتالحرام. الله الصّائم، الله الصّائم، يا سيدنا الصّام يس، يا سيدنا لا يعلم أمام، الله الصّائم، يا سيدنا ما كان يا سيد، يا سيدنا واجب، كسب، إذا يا وهي تكبرة لا الله افضل في الصحاح قرات الفاتحه في فاتحه الله العليه الروايه بقضاء صرا ما قيام صنه لوابنيه الروايه القيام وإن المستاذ انتبه له دعوه ويوضح من الحرز بهن قطع ام عين وحكمه في صلاة الفرض والصلاه الواجبه فضل خطوات حدل الساتر واضح حدل ما في ساتر حرز لو تصفي الجنب تصفي الى محوره فوق حجيهم خلاص حكمه جرا لم ينفع صلى مو سكيري امر ابن تصلي قائما فإن لم تصدع تطاحدا وإن لم تصدع فعلى جل الرطير يا حدائي أولا تتعامل في تسقه حدائي أولا تتعامل في تسقه حدائي أولا تتعامل في تسقه لكن لك طاقه يحجي انت تكون يؤبر الماء لا يتعامل الله نفسه لا أسعى يريد الله بك وليسر ولا يريدك العصر كاسع ما دع الله في الحرج انش دانسو عن مرحب ورغض حرم الحرج وعنك طومعين وقفوا كأمونه ياسي ثلاثة هورج الخامس خشان الرقوع والرقوع بأن يلحني إلو طارصا من غير إرخاء ربطين الليوث الليوث والزلعين وهذا فاسوسي تولي معناه حتى ترى راحتاه ليس يسأل على, على بالله الجاران ربطين الليوث والزلعين وبمعنى على الوضع الليوث مركز لغدا صلى مرد الوجو إذا حاجز الجنجة صاوصة بحساب كل حدواني صلى سوف نحن نسع فرائم واي السابس كليحات اطمانين توا انه حصلوا فيه ركوع باحية بان تنفصل الى كفة انت حركة هويه حركة هويه في فرسه فتتقاضي كبشي عن حركة نفعه فتوته فتتقاضي كبشي وانه مصعب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 صلاة الليل حديث السنة. لا أبغى أن أقول إن الصلاة سماها عن المصححي والمنكر. صلاة وصلنا قبل قط وحويتنا هي. سائرك وحوي يا نش وحتما تصل وتواريتهم وتصلي. حديث غير من غيره. أواننا الشغلان في الغد. أنا صار أنا ماي. كساء. الصالح كفضوات. الاعتدام وإمر أصحاب اليمن كحاسروه. أفن الاعتدام صني الله ولي من حمد ولي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 السلام عليك يا أبو عنتس في وعلى وحش الكلام بس لما يصير وقوع رضوع في 20 يناير بمرات. طيب. آه. إحنا هذول ماي. أكنس عناصر. الثالث وخمسة آلاف السجود الأول والسجود الثواني. بأن يبا عينه وبيوقف الجبهة ووجيسي. كل إنسان صلي لها. الآن صادق ما شوفت من يلو في عن كده في ورطة نكافح بهم. علام صلى الله عليه وسلم علام صلى الله عليه وسلم كتير متحاملا سوى صحن بارد عليها جمهري ودري سوى صحن بارد وجهه ودري سوى صنيع على غير علا غريب متحاملا شيء تكفى بينه راسي عن عجيزه وقار دندس سنه كل وما حوله عوشها يريد وعرام من كبيه لدمس غربانه وخسانه اي ويدين لدمس ققومه اي ورس في مليحيسه وبان يضعن بالديوم جزء قيد من كل ركبتيه ما باليس لو ومن باطن كل كف يكف كباطن ديس يوم من باطن اصابعكم للرجل لكسفرهم انه بيديروك حاف سجود وتلماميو خاصه في السجود لكن السجود قبل السجود هذا وحوجلا لو حطت اصابعتك سوى يدان كلمه ما في الحرم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 والله لا شيء اذا مرسا ساويان اد ولا بالويلان او عامه كره تستعن اصوها قطو يقول لكم اذا كل ما لا يتجزؤ بعضه كالكل بلا وايد صغير وحق ان قيصر تمثل بركن سوا أنا وفر انا لا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 قاليلة وحير على غير مسحر الكنز سواء نظر خد على غير مسحور الكنز سواء نظر غارب ينم ما حولها وحارة على من كليه لرمس جرب ما مرق عسقنا يبي له يسقى مضرة سيملي حنسة وبيعيب بعض ليجس أنعيد ومن كل نجفته لرمس الله خمذا ومن بعد كل كفن يكف الصباد الجيس ومن باب لأصابع كل الرجل يلوكس وحاولي الفريق لباب الهيئ العاشر كطمنا لي أطوانة في وإن قوحة سلكمان ذكرنا في الوقوع الوقوع, الوقوع فانقص واشيادني الحاجي أشرك كيطمنا لي الجلوس وإن فريسة بين بين السجتين فرق يلو يسير بحقية بأن يلقص لإلو قولة جالية الحالة وفرقية قمات فريسة الله أكبر مرحة سيودة جلس وكعدها فريسة كيف تنبك على السيارة يا رفتي ربي رسولي ورحمني قماته التبعه حضنا الله سبر لكن مراني التكبيرون بحيوه بحيوه ايه الله سبر الله سبر وشهره مغربه حيوش ما تعنيس كسعان الثاني عشرك اللي يطمنا حسنا فيه كما الثالث عشرة كصديحية ثمنات السجود الثاني هو السجود مثل السجود الأول سجود ياروك رسول سجود سجودية في نام الغسير ينبسى مرقي في سجود هذا محرية الثالث عشرة كاقرية ثمنات الثمانين هو أنه حصل فيه سجود اللوات كما اذكرنا في الوقوع التنقص الشرمي الخامس كثماني الخامسة عشرة شريعة صنعة الجلوس الأخير وفتحة وضمهية منصف الحالين من أربعة مئة معنى ومحصل ما هو قضية السادس عشرة شريعة صنعة قراءة التشهودات هي وإن أغري فيه في الجلوس الأخير قضية وضمهية الحين السابع الصلاة على الله الذي صلى الله عليه وسلم ويال بعدت فشهودها في حيات في القعود فتحة وطولها انت ويرنا اللهم صلي على محمد ويال أما اللهم صلي على اللبي اما اللهم صلي على الرسول انت وقف منين وعن الضالين قطاع عدارتين قطاع اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمدهم وعلى آل محمدهم كما بارك على إبراهيم وعلى علي مراهيم وفي العالم يأنك حميد مجيد وفي قوة إبراهيين الريدان في خلال السيدات اللي تقول انداري قمان شاء الله اينا سيدا ما السلام بعدها في واقل من تطوير السلام فاجينا لسلام نفسه ده كلو حاجه والسلامه فا... والسلامه اللي قامه جرا الشيء ده لكن مش كلامه اسف اليوم قف الاستاذ مريان ويرمي هاتونا في, في ولي هاتون يجيب بكده يجي والله وصل باب عدمنا حبا يدعوا لنا في قوله سفيج حبه من oo saalim iyo naxariis kale. Saalim la ma ku soo qaban karno. Tay ila waxyaaro badan bay siinay oo waxyaaro badan bay saasay sanad soo muuqday oo الله bal habu dhacaw. Idinku ma ahay san waligaa ka sheekeynaya leen ila habu laba madax yeeso oo ما la madaxda Xawmar aydaan isfaanteeda waal furay. Keef rumina. Nin ممكن kee furu jiraa qof buu xadaa qulma lagu soo noqii ayda haa furuule oo deegaanso aan dafka oo iska meel caawada waraday aan way sidii waradayaan qadaw ayda yumaa uu kaadiyo saamaa waxa wasaniyi mid ba qaar oo oran tii ku taasoo asanideeyay haddoo waaqtana ka waran wa haddoo waaqtana ka waru umbaa hawiyan umbaa eegana furidiyaan waagaana marsii hawaya qabilsa mid waxa ay ila qabilsa mid waxa ay ila daydho leeyahay leeyihi guudeyeen wax nooca sawal wana wala fahmi kreen bisooda 10 kasar la xamaanna لألف صبحنا الله تعالى صار يطمن شيئا صما، الله يرحمه صلى الله عليه. قيل الصبحية صلاة غانغهديا. قيل واحدا لياء فريتون. قيل واحدا لياء طبريتون. قيل واحدا لياء سيتون. قيل واحدا لياء سمارتون. قيل واحدا لياء لواطون. قيل مص. لحق على كامل waa حربة ka soo waha wariye mesho kale saareen oo qolso dhigay danadooda qannaan furto mesho ka soo kalee waaydii sidii sijuudii iyo sidii dhigin sababta ay ka soo saareen jiliya fadhiisay qolso kale taa حربة tan sijuudaha oo murayka ay sax laakiin qawaniina dibe isku tiriyo oo halka ay ka soo qaadeen qolso qowdii suu'an soo marayna waxa ku daren celiya mas'alada amanka asxaabiye ala sijuu waxa ku daren salaam laba qowdadan salaamaya salaamka islaama salaam waxa ku daren laba sijuudana ku daren qow waxa waxan ka صعام صلى الله عليه وسلم ان واجهة فضموا واجهة لجمالات ويقلام فكروا حواليان نوية الخلوز لحلينا نميش أنا أخبر حيثين أن افات 10 فريضه ما حاجه وحيه الترتيب لان يتم 100% منياته مع تسمير وتكبير كل العيله ثم الان تاتي ثم في القيام ساجد طهري ثم الركوع مقرني مع طماننه في تحسس كل لغه وقبه ثم اعتداء الاستعاذتي مع ضمانه في تحسس كل لغه وقبه ثم السجود الأول سجود كبر مع ضمانه في تحسس كل لغه وقبه ثم الجلوس فاتيه دقدو قدمي السجود مع ضمانه في تحسس كل لغه ثم سجود الثاني سجود الود نادى باننا حين كحلت في السجود لو صودوا فهذا ترتيب اول ركعه الركعه الاولى ترتيبته هي ثم يأتي لوما بضاب من عشر اعرابها كذا او قدن مثلها في ترك الا انه لا ياتي فيها لئما في قبلته في احرامكم فإذا ثمت مركة المائسة ركعات فضله واجب كيسة أما صراطه فضله تقنع العضاء المركة المائسة جلس الجلوس الأخيرة فتحه ودنبئه ثم قرأت تشهدات عياس واخرية فيه الحديثة ثم صلى على النبي الله صلى الله عليه وسلم قاروا قولنا الله وصلي على محمد ثم قاروا قولنا السلام عليكم, عليكم. الله عليه حيث إن شاء الله واتباله وتعالى شكرا شكرا